لَئِنْ فِرَ اللهُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا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 هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ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 مَ يَهدِ اللههُ فَهُوَمُهْتَدَ وَمَيْ يُجللِ الفَلَ تَجدَ لَهُ وَنَم مُرشدَا وَتحسَبُهُمْ أَقاَظَ وَهُم رقُود وَنُقَلِّبُهمم ذاتَ المين وَذا تَ الشمال وَكَلْبُهُم بَاسِقُ بِرعَيهِ بالِالوصيد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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 ماَا لهُ مِنْ دُهِ مِ وَلّ وَلَا يُشْرِكُ فيِي حُكْمِهِ حَدَا وَتْلُم أُحَ إلَكَ مِنْ كتاب رَبّكَ لا مُبَدّنَ لِلكَِماتِ لا مُبَدَّ لِلكماتاتِهِ وَلَتَددَ مِن دونُِه مُلتحدَا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 فَمَ شَ أَفَليُؤمِ وَمَنْ شَ أَفَليَكفُرُ إِا أَتَدْنَا لِظَّانمِينَ نارًا أَخَااطَ بِهِم سُرادِقُهَا وَإ يَسْتَغِيثُ يغاثُ بِمَا إِ كَمُهْلِ يَشْو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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَامِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 نئی مو سا شروط خَلَقَكَ خلپ کمی اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِقُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قل تمشى الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما له و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جَنَّتَكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خاوية وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَضْذِ بِ لَهُم مثَلَ الحيةِ الدُّنْياكَمَاائِ إن أَنزَلناهُِنَ السَّماء إَخْتَلَ قَبِينَبُ الأأَبْ فَخَْلَطَبِ نَبُ الأضضِ فَأَصبحَْبحهاشيمًَا تَذرُوه الذيااح وَكانَ اللهَّهُ عَى كلُلِّ شيءَيئ مُ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 و منادرمرسین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنبروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 وَأََّ الجِدارُ فَكَانَ لِغُون مَينَةِ مَيْنِ فِي المَدينةِ وَوكانَ ت تحتهُ كَزُلَماَا وَكَانَ أَبُهُ مَا صَالِحَا وَكَانَ أَبُوه مَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبّكَأََ بلُغَاءشُدهُ ماَا وَيَسْتَفْجكَ زَممَا رَرحْمَةَم مِررَبِّك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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ مَأَكَسَكَ إِن تُعَذِّبْ وَإِن مَّا أَنْتَ تَتَّخِذُ فيهم حسنا.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 حتى إذَا بَلَغَ مَطُنِعَ الشَّمس وَجدهَا تَطلع على قَووم وَجدهَا تَطُلع على قَوْم لمم ن جَعَهُ مِنْ دُونهَا سِرا كَذَانِكَ وَقد حَطناَا بِماَالَ لديي خبْر ثمَُّ أَتْبَع سَبَبَا حتىَ إذَا بَ غَبَين السدَّينِ وَجد مندون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 فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 فُكُمْ يح إلَْأَمَا إلَهُكُمْ إلَهُ واحد فمَنْ كَانَ يَرجُ لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيععملَ الععملًا صَالِحَا فَلْععملَ الععملًا صَانِحَ وَلَا يُشِك بعبادَةِ رَبِّهِ أَحَدَ